و م ص ل بعد ل ايها الكرام م م محمد, وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في باب اخر من ابواب هذا السفر النفيس باب الاذان بعد ذهاب الوقت طبعا هنا معركه يعني من غير سلاح ولو ك ن ت بسلاح كانت بجأة تحسن ل أ ن المعارك بالسلاح بتحسن ولكن المعارك من غير سلاح هل يؤذن ليه ل ف و ا ئ د عداك الصلب هل أ ؤ ذ ن باب ا ل أ ذ ا ن بعد ذهاب الوقت يبقى البخاري قال اللي إيه جائز ان اؤذن بعد ذهاب الوقت ل أ ن ه قلنا فقه البخاري فين في تراجمه وداك ا ا ل ر أ ي ا ل ن ه ا ي م ا ت ق ر ل ا ل ك ل ا م ي ق و ل يبقى لازم ا ق ذ م في ا ل ف و ا ك د حديث خمسمئه خمسه وتسعين حدثنا عمران بن م ي س ر ة قال ح د ث ن ا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أ ب ي قتاده عن ابي ل ل ه ن أ ب قتادة عن أبيه أبي, أبي ق ت ا د ة من الأنصار ط ب ع ا الصحابة ل ج ي د اللي هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم والفارس ملوش له مثيل فارس يعني فارس كما سنقول في ترجمته قال اسمع بقى ا ر ج ل بيحكيلنا بقى مشوارهم مع ن ب ي ا ل ه س ل م سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة يا ترى ل ي كتفي كتفي اي البلاد وفي أ ي المعارك و ر ج ع ي ن منين من حج من عمره من, من اين من خيبر سير من معنى ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اخاف ان تنام عنصره ي جا ل جايه مكانه من غير ما شرح لك كلمة جا انت عارف التعريس يعني اللو آخر وقت الليل قبل الفجر. يعني الفجر عندنا ثلاثة ساعة غير من أنت لك كلمة قبل أربعة ثلاثة ساعة ثلاثة عرّسته يعني يعني تبقى على آخر الإنسان خالصا يقول لك لو ن ا م ا ل س ا ع ة د ي عشان أعرف أ ق و ل ه في الفجر ينام ينام طيب, طيب ا لو هينم لم ا لازم يرتب كيف يقوم لو لم يرتب وتعمد ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م عبدالعزيز بن باز يقول كفر فشيخ عبدالعزيز بن باز يقول لو نمت و من غير ما ترتب حال قيام الفجر هذا كفر بالله العظيم تعمد الكفر وده بيرجعلك لكلام ما ا م ت ر ك ص ل ع ة و ا ح د ة ايه امتركه لله قال اخاف ان تناموا ع ر س بكم يبقى فعلنا ل ت ع ر ي س هو ايه هو النوم من اخر الليل في السفر يعني انت مثلا مسافر م ك ة ا ل م د ي ن ة فضل س ا ع ة على الفجر احنا وصلنا ينهدينا من السفر ده ا وجمال ر ك بين قبل وخيول د تعب شديد جدا والنبي صلى الله عليه وسلم نام كم م ر ة وابو قتاده ا ل أ ن ص ا ر ي دا الفارس اسمه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه النبي ينام ي ج ع يعديله ايد يعديله كل ما يحضر النوم أ ب و قتاده وراه يعديله على الليل على الجامع فالاخر دعاه ق اللهم ح ف ظ أ ب ي قتاده ك م حافظني هذه الليله كل ش و ي ة يزك مشوار ا النبي صلى الله عليه وسلم على النقب ب ت ع ه يبقى ا ي ان يرتب حد الفجر يا اما فيه و س ي ل ة م ع ا ص ر ة ص ح ي والا يبقى المثال كما سمعت ف ب ي قال و ل ق خاص أ ن تنام ب يقول انزل بنا ننام ش و ي ة ع ا ي ز ن ننام شويه قبل الفجر يبقى عرفنا التعريس هو إ ي ه هو النوم في السفر قبل الايه في الهزيع ا ل أ خ ي ر يعني قبل الفجر يعني ب س ا ع ة بنصف س ا ع ة هكذا ي ع ده معنى التعريس قال بلال أ ن ا أ و ق ظ ك ا ش م ع ن ى بلال يعني ل أ ن ي ده شغلته هو اللي بيصحهم كل يوم الفجر وهو اللي عارف ا ل م س أ ل ة دي هو عارف الفجر بيطلع انت يعني ابو قتاده ما قالش انا صحيح وانا واحد تاني قال بيلال بيقول له انا لا صحيح ليه ليه ل ل انا شغلته د ه عمله و هو كل يوم بيعمل كده يوم ك د ي ف ق ا ل انا فاضضجعه ايه هو اللي اضجعه بقى طيب النبي صلى الله عليه وسلم له نومتين اول نومه ينصب زراعه الايمن و ي د ع ر أ س ه النوم ا ل ث ا ن ي ة يضع ر أ س ه على خده على الوساد امتى بقى دي و ا م ت ي دي ط ر ي ق ة نوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ينام على ف ي بيته بيحط دماغه على يده وينام لما يضجع بيحط ر أ س ه فين على كفه ونصب ايه ده هو ده للضجع مجالش ده نوم ب يضجع وذلك عندك لما ت ق ر أ في ر ك ع ت ي الفجر كان يضجع بعد رقعتي ك ع ت ي ي ن الفجر و و طول و م السهران الليل ل والناس والناس ى ما يقوم بجاء يكون ل خانين بصوته الفجر يقرا بقى بالستين والمائه ي ه يعني ي ل ض ج ه مش بينام نوم مش بينام ولكن بينصب ذراعه ويضع ايه ويضع ر أ س ه على كف ده اسمه للضجاع يعني مش النوم المريح بنسميه النوم المؤقت يعني ي أ خ ذ نفسين كده ايه نوم كده حلوين يريح ا ل دماغ ش و ي ة يقوم ي ص ت غ ل ك ن النوم الاصلي كان بيضع ر أ س ه على راحته هو نايم بيحط ب ن ا غ ه عليه على, على راحته وينه هكذا في ح ا ل ة النوم هكذا يعني ف ا ض ض ج ع و يبقى اضجعوا انهم النوم اللي, اللي احنا قلنا عليها دي واسند بلال ظهره الى راحلته يعني ما اضجعش ل ز ي ه لكن هو قاعد وخلى ا ل ر ا ح ل ة بتحته زي الجدار كده وسين الظهره لايه ووشه للشر يعني سين الظهره ل ل ر ا ح ل ة للجمل بتاعه اده ظهره للجمل ووشه لايه للشرق بمطلع ا ل ش ر س دبلان فجاه بقى مستني يرقب الفجريه فغلبته عينه الله ا ك ب ايه اللي غ ل ب ه الله فغلبته ايه طب ايه علاقه النوم بالعين النوم هو نوم العين النوم في العين يبقى عصر النوم فين في العين فغلبته عينه لانه طبعا تعبان في المشوار ف ن ا م فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس وقلنا ن حاجب الشمس قبل كده ق ل ن ا حواجب الشمس يعني ا ط ر ا ف فقال يا بلال أ ي ن ما ق ل أ ي ن وفاؤك أ ن ت ما وفيت لنا ف ي ن أ ن ت مشوا قلت لنا أ ن ا صحيحك اين عهدك الذي ي عهدت ن ي ع لنا به أ ي ن وفاؤك خلي بالك قال ما أ ل ق ي ت علي نومه مثلها قط ب يقول له ماجلش نوم في حياتي زي دي ابدا ل نوم يعني نوم يعني ما حصلش إ ن ي ما أ ل ق ي ت علي نومه مثلها قط يعني أ و ل ما د ضعف ي النوم نفى الدنيا خالص نومه ا د ي ن ة خالص قال إ ن الله اسمع بقى الكلام الجميل إ ن الله قبض أ ر و ا ح ك م حين شاء وربها عليكم حين شاء يا بلال قم ف أ ق د م بالناس بالصباح يبقى الفائده ملهى يبقى هنقدم والمواد اللي الاصل هيادي بس مش في البلد لما يكون في الغيط ولا في الفلوات لكن في البلد م ع ن ا نعمل ارتباك وركه ب شديده جدا فهيقدم بس داخل المسجد أ و في داخل المكان أ و في السر ليسمع الناس اللي بره يؤذن إ ذ ا كان في الحضر يكون حريص لا يسمع ا ل أ ذ ن ايه من خارج المكان ولكن يؤذن بالصوت الحياني الطويل دا في الصحراء كما حدث مع ب ل ا واضح هكذا يعني ان الله قبض ارواحكم حين شاء يبقى اذا كما قال عمر قال النوم هو الموته ا ل ص و ر ى وقال ان النوم ياكل ايه الموت ويا ربنا ان في ذلك ا ل آ ي ا ت اللي قوم يتفكرون دا ن ه ا ي ة آ ي ة الزمر دي آ ي ا ت بدها لك عشان تتفكر اذ الموت في ث ا ن ي ة بتموت حنبعثك في ث ا ن ي ة ب ت ر ض ل ك الروح وطبعا الفرق سنذكره بين الموت وبين الموت الكبرى والموت الصغرى إ ن الله قبض أ ر و ا ح ك م حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فاذن بالناس بالصلاه فتوضا ّ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى ّ ة فَصَلَّةِ كلمة قَامَ قام يقولك قَام عليها إشكال يعني ما صلَّاش السنة قام فَصَلَّةِ فقام فَصَلَّةِ طويل وعلي دي يعني برضو ض و ت وعند أ ب و داود وعند الترمذي لطرق الحديث ا ل أ خ ر ى الذي قامه صلى ا ل س ن ة ثم صلى لكن انت عشان ما ت أ خ ذ ا ل م س ا ل ة من ج ه ة و ا ح د ة هتعمل زي لا عوره يبص بعين و ا ح د ة طبعا العين و ا ح د ة هي تجيب لك ح د ث ع ن م ح ل اللي مبتشوفش بيها ي ع فلما تجمع طرق الحديث تجد انه صلى ا ل س ن ة وصلى الفجر هكذا يعني هكذا حديث نفيس جدا وجميل جدا رجال الحديث أ و ل ه ما ب و ق ت ا د ا ا ل أ ن ص ا ر ي واسمه الحرث ابن ربعي السلمي وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل ابو قتاده ا ل أ ن ص ا ر ي اسمه المشهور به فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل ما وضع سيفه على عسكر هفك ا ما ص لم ا ق ت ل كده جندي ولا ش و ي ش ولا لا لا لا لا لا مش شغل مش لا عسكري ولا عريف ولا ش و ي ش ولا حتى ب ت ش و ي ش ولا ص و ب شغله مع القيادات ما قتل إ ل ا قائدا لأنه ح ر س ا لانه ح ر س ب ت ع القائد ل أ حارس القائد يعني عمر لما أ ر ا د أ ن يقتل ك س ر ة بعتله ك س ر ة نفسه قال له يا ابي ق ت ا د ه عليك بكسر روح اقتله فرح فقتله واخذ منطقته واعطاها العمر المنطقه تحت حذاء كان بخمستاشر الف دينار يعني ثروه ابو قتاده كان زينه كده صعوده كده اي حاجه ما معش حاجه سيفه ده جابله الهنا كله والرزق كله يعني عمل له خلاه من اعيان البلاد شوف تخيل شخص واحد خد خ م س ت ا ش ر أ ل ف دينار اللي هو خد ا ل م ن ط ق ة بتاعت ك س ر ة اللي كلها ذهب قال فنفلنيها عمر عمر مكنش ا ا بيستخسر في الفارس أ ي شيء أ م ا يجي إ ن س ا ن راجل يعني وده اصحاب المرات العاليه ما يستخسرش في الكوف أ ي شيء يدله ي بدون حساب طالما كوفه ويخدم ا ل إ س ل ا م ي س ت ه ي ك كل شيء يدله ي ب غ ي حساب قال فنفلنيها عمر فدله س ر و ه يحكي في يوم حنين يوم م ا ل خرجه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدت فارسا من الفرسان يعلو المسلمين عالي على الهند المفوق يموت في الناس قال فالتفت من خلفي ه ما أنا مش أنا عاوز ل إلى لقتال ه قدامه طبعا ده من موهبة مضرب متحيزا متحرفا متحيزا يعني عنده طبعا فارس فيه أو أو طبعا شغل المقاتل قال فالتفت من ح و ل ه مفوض ن يعني وضربته بسيفي على حبل عاتقه ا ل حبل الحته اللي, اللي ماسكه الرقبه بالكتف دي حتة ده لما يقطع الحبل ده يبقى يعمل فصل بين ايه بين ا ل ش ي ء المعلق المتشال وبين الجس م قال فضربته على حبل عاتقه فسقط درعه فالتفت الي ه كان ث ا ر ث فضمني ضمه شممت منها ر ا ئ ح ة الموت شفت التعبير بتاع ابو طبعا كان زمان يلعبهم س المصارعه يضمك ي ت ق ط ع عظامك على طول يعني ق و ة يمسك الشعر ا يخضره وطبعا اللي ع من ل ه م مع الاسد واحد عمل كده مع الاسد لما ابن عمه حبسه ومع الاسد من ي ابو محجن السخر ده ابن عمي م ن الحجاج ا بن ا ل ا س ف قال أ ن ا عاوز أ خ ل ص منك ط ب الحجاج مايطيقش واحد زي م وحد قاله ا ت م د في إ ي ا ه قاله حبيتك مع ا ل أ س د ف ج و ب ع ل ى الأسد, الأسد. ي ك ل ك ي ك ل ت ه و أ و ل ما دخل القفص بقى ا ل أ س د عماد يصغر و ا ل أ س د المسلم ب أ ا ل ر أ خ ر يعني وهو بقى كان شاعر يقول ليس وليس في مكان م ط ي ق يعني ان يشا الاله تكون في قبضتي ويدي ف ا ل ا خ ذ بيهجم عليه ي حضن حضن محترم دلع على س ا ن طلع لسانه بره تاني ما ضام الضمه كده لحد ما خ ن ج ه مات الاسد كلفت هاي ح ج ا ت خذ عاوز تجي مترخع مكانه لا بمحجن الثقفي صاحب ا ل ق ا د س ي ة والقاء ب مشهور يعني هنجيله في يوم من الايام يعني شاعر اديب فارس فكان ع ن د ن ا الفارس فارس يعني فابو قتاله ضربوا قطع حبل عتق ضربه بالسيف ضربه الدرع كان درع غالي جدا وسقط ه عليها ده غناه ن كان يعني ق بوقت و ل الدرع دي في ثبب ف درعه والتاني ا ض ي ق عليه قال فضمني ض م ة شممت منها ر ا ئ ح ة الموت طبعا رجل بيخلط بيموت آخر حاجة فطبعا بيموت بيمتقم حاجة ده فيه هون لنفسه رجل آخر قال فضمني ضمه شممتمنا ر ي ح ة الموت ثم ما لبث أ ن سقط ماتت لان ا ل ض ر ب ة كانت م م ي ت ة ل د ر ب ة ض ي ا ا وختا ض ر ب ة م م ي ت ة طبعا بعد ما ق ل ط ت فككت لما تروح الروح ت س ع د الروح خلاص الجسد فقط ق م ت خلاص فسقط م ي ت قال فقام رجل فغلبني على س ل م ي وده يقول لك ان الفارس كريم ف ر س ا م كرام يعني مش بينافس على الدنيا برغم انه من قتل قتيلا فلو سلبه هذا الله كلام النبي صلى عليه وسلم فجاء رجل يعني غلبه على سلبه ر كان معه دارع محترم درع ح ت ر فمعركه حنكه ة كان فيها هزيمه في البدايه ة والنبي ا صلى ل ل قتل من يشهد لي يا رسول الله ق د قتلت هذا الرجل وغلبني ر ج ل على سلبه فقال الرجل قال انا يا رسول الله غلبته على هذا ا ل س ل ب رضه ي يا رسول الله رضيه الدرع كويس وانا ط م ع ا فيه وفي عيني رضه ي يعني ي ق و ل و زي بعض سكهوله و ه ن د ي ك اي حدا مكانه يعني ماشيه يعني ه ن ض ي ك يعني نضيك مكانه يعني فوقف اسد الاسلام ا و بكر وعمر قلاها ا الله لاه الله لا يعمد الى أ اسد من اسد الله تعالى قتل عدوا لله فياخذ منه سلبه لا بد أ ن يعطيه سلبه وعمر وقال لا والله هذا من المستحيل ل أ ن الفارس كريم حتى ما, ما, ما ينزعش لما غلبوا على الدرع ما نزعوش يعني الخناجر تحصل على يعني شيء ف ي نزاع ولكن الذي شاهد له ب ق ر قال لا والله لا تعمل إ ل ى أ س د من أ س د الله تعالى و ت أ خ ذ منه س ل ب ا اعطيه د ر ع قال أ ب و ق ت ا د ة ف خ س ت الدرع فبعته ي فاشتريت به مخرافا في بني سلم جنين حديقه شفت خير بقى درع اشترى به غيط مخرافا يعني حاجه بتخرف فيه بتفسح فيها يعني مخرافا وطبعا من فضائل الجهاد إ ن ه بتخلي الفقير ايه غني ش و ف و ه ا تلها من ا ل أ س ق ع لما راح وضم ا ل ل ي ب ا ل ج د ي ه وطلع طلع يعني واحد شايله معه يعني فالجهاد كله و رزق ه خ ي ر كما قال صلى الله عليه وسلم و ج ه ع ل ه رزقه تحت ظل رمحي ورزقه حلال بجهد وعرق يعني قال فبعت ي الدرع ف ا ش ت ر ط به مخرخا في بني س ل م ة يعني اشترى به ح د ي ق ة ومال في بني س ل م ة فلذلك كان أ ب و ق ت ا د ة يعني كان موسم و س ー ب ケで言う ا 彼は و إيه هو 言うことを言うと、彼は自分のことを言うことを言うと、自分のことを言うことを言うと、自分のことを言うこと ة كان ليه ج م とを言うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ا ل こ ا を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ي ことを言 ب ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと يعني ا ي ق و ل وانا ارجل شعري يوما غسلت نصه د ه في يوم مسعاد الفازاري لما ع ا د على ا ل م د ي ن ة ق ض ي ة سلم ا ن الاكو على اعلكم سمعتموها طبعا قبل كده فطبعا مسعاد الفازاري د ه فارس ا ل ف ز ا ر ة وراح قتل محرز محرز د ه اللي هو الغلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ماشي مع الابل قتله و س ق سرح ا ل م د ي ن ة كله امامه فقال ان عمان ب ا ر ج ل شعر يغسل ت نصه يعني شعره كان قده يغسل ا يعني ي قاعد نصه وسمع الخيل بتاعه وجواده كان كريم زيه قال فجوادي جروه اسمها جروه كان بيسمو الحيوانات ا زي ما قلت قبل كده كاللائس اسم اسمها جروه تجول في اخيتها عم ا تلف وتحمح ثم فحصت بردله ي عم تخبط بردله في ا ل أ ر ض يعني بتقول ه ان في حرب يعني يقوم في حرب الجواد نفسه يعني بيشتاق ا ل ق ت ا ل لما ت ق ر أ هذه ا ل م ث ا ل ي وتوقف فيها تبكي يعني أ ن ت تبكي لما تشوف الجواد نفسه فرحان بالجهاد يعني ب يسهل ويخبط برجله في ا ل أ ر ض أ قلت و الله هذه حرب قد حضر هو قاعد ب ي خ س ل ر أ س ه و ج ل ل أ ن ا د ب ق ى لي حرب وحضر طالما الجواد بيعمل في نفسه كده ل أ ن الجواد لا يطيق الجواد لا يطيق أ ن تكون الحرب تشتعل وهو مربوط لا جواد ما يثقش شو ب ق ى انت طايق قبلنا احسن حابه شغله في كل مكان و احنا ونص ح ا طايعين ن و ش و ف و ب يغسل ر أ س ه يغسل شق راسه, راسه. وكان ان شعره كاسف جدا على ما يغسله ويرجله ي ا خ د منه وقت ويسلكه ق ت ويدهنه ف أ ر س ل ه النبي ف ص ل قال ادي بن ف ث ل قال كله يرجل شعري وطبعا ب يقول له ب ل ل ه ان يرجل شعري ا ل ن ب س ص الله ل ي ه و م هو الذي امره ان يدهنه ويكرمه ويرجله قال لي جمه ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن أ د ه ن ه ا و أ ر ج ل ه ا و ي ك ر م ه م ولذلك ا ي ص الله ع س ل قال من كله جمه فليكرم جمته يعني لازم يحصلها كده و ن ظ ف ه ا ويتهنها ك ش ك ل جميل يعني ل أ ن المسلم يبقى ا ل ل ح ي اللحية تحت والجمه فوق ش و ف منظر ا ل أ س د لو أ ن ت ثورت ا ل أ س د بتلاقي ا ل أ س د كل ا ل م ن ط ق ة اللي حولك ا ي حول ا ي راسه كلها شعر كده فالمسلم ب ت ل ا الجمه دي كده على راسه كده و ا ل ل ح ي ة ش و ف هو نفس ا ل أ س د ص و ر ة تبقى الاصل من الاسد فهذه ص و ر ة يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فبعتله قال له قل له هو يرجل شعره ل أ ن النبي ص ل الله ه م لا يعصى أ م ر ولكن هو الذي أ م ر ه أ ن يرجل شعره بعتله ثاني قال له يرجل شعره ثالث قال له قل له احلاقه قل له احلاقه احلاقه شعر. شعرك ده ك ب ي ر ج ا قال ابو ق ت ا د ة يعني الجمله الجميله ديت والشعر ا ل ك س ي ف ده هو يعني لم ل ح قال ويقفع و بعد سنة ل سنتين و ا قال صعب يعني يكون كله قال فخرجت بنصف شعر يعني نصف متسرح ومترجل والنصف الثاني يعني خشن وملبد يعني فلما وصل ا ل م س و ل قال دعه لي و س أ ر ض ي ك ما هو خذ ا ل أ م ر ايه ا ح ل ق شعرك يبدا احلك شعر قال له دعه لي هذه ا ل م ر ة و س أ ر ض ي ك قال هو لك وركب فلما ركب ا ل ج و ا ل فنظر إ ل ى محيريز هو ميت ق ت ل مسعده الفزاري قال أ ق س م بالله لا أ ر ج ع حتى أ ق ت ل مسعده الفزاري لابد من قتله النبي صلى الله ينادي الفزع الفزع طالع المقدل الأسو صلى عليه وسلم لجى يعني بن بسرعة هو طالع لجل مقدل بن والمقداد بن ا ل أ س و د فارس من سيدنا ابو ف س ل د الواد ح لما يدخل ا ل أ س م ا د ي ه يحس بقشعره في جلده يعني أ د ع و الله أ ن نراهم في ا ل ج ن ة والله احنا مش ن ش و ف ه م يعني إ ل ا ا ذ دخلنا ا ل ج ن ة فقابل المقداد فقال و الى أ ي ن قال أ ق س م بالله لا أ ر ج ح حتى أ ق ت ل م س ج د الفزاري قال له خلاص روح بلدهم ضراح فزاره قال فضربت جوادي وكان جوادي أ ق و ى من جواده يعني أ ح س ن من جواد المخداد بن ا ل ا س و قال فسبقته سبق المخداد جواده ك ا ن ضعيف فارس وجواده جواد فارس قال ف أ د ر ك ت مسعدا ل ف ز ا ر في ب ل ا د ي دخل على حدوده فناديته فوقف ونزل ونزل فضربته بسيفي ما نطق ض ر ب ة و ا ح د ة فقط ما ع م ل ش معه حاجه ده هو ما ده مش حرب ولا ح ا ج ة طبعا ده أ ب و ق ت ا د ة دا فارس ا ل ت ا ن ي ن ز ل ه وهو ن ز ل ه فضرب وضرب فقتله وجيه ابو ق ت ا د ة جلع ا ل ب ر د ة بتحت و ح ط ه عليه و ر ب ط الفرس بتاعه في الفرس بتاعه ا ل ص ح ا ب ة جايين بقى عشان يرجعوا الحاجات اللي خدروها ا ل م ع ر ك ة فهم فايتين لقوا مهاريس ميت فطبعا اغتموا ش ولجوا ا ل ب ر د ة بتاعت ابو ق ت ا د ة على ج ت ي ه قال ابو ق ت ا د ة مات ده مشكله ة لا ب و ق ت ا د دي ة مد ل ده ا ل ق ن ب ل ة ا ل ن و و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ده تروح ده م س ت ح ي ح تروح فضحك النبي و قال هذا هي بردته وهذا قتيله وهو يحافظ على سلبه ده و عشان محدش ا ي أ خ د السب بتاعه ولا السلاح بتاع الرجل ده هو حط عليه ايه اه يعني يعني الحاجه بتاعه ا ل ب ر د ة بتاعه يعني ده ايه قتيلي انا يعني سلبي فاعطاه النبي جواده وسلاحه هكذا يعني فطبعا قل له دعه و أ ن ا س أ ر ض ي ه فارضاه صلى الله عليه وسلم بقتل م س ع د الفزاري ورجع صرح النبي صلى الله عليه وسلم كله كان طبعا سلمه بن ا ل أ ك و ع كما قلنا كان ولذلك الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ي ا س ابن سلمه بن ا ل أ ك و ع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أ ب و ق ت ا د ة وخير رجالتنا سلامه ابن الاقوى ل أ ن سلامه كان راتب المشعر الجيد م ا الفارس على الفرس ذا كان ابو ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر فخير الفرسان ذا أ ب و ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر وخير الرجاله الذي كان يمشون على أ ق د ا م ه م سلامه ابن الاقوى تخيل الجيش ف ي ا ل أ س م ا ء دي تخيل هذا جيش فيه ذ ه ا ل أ س م ا ء أ ن ا مش عاوز اصور لك إ ي ه ا ل أ س م ا ء دي أ ن ا نفسي بابكي لاني لم اعش يوما واحدا مع هؤلاء كان نفسي أ ش و ف مجرد نظر بس اشوف كيف تكون الرجال الى ا ل آ ن لم نرى رجالا بعد أ ش ب ا ه رجال نعم لكن الرجال لا الرجال هؤلاء هم هؤلاء الرجال وطبعا دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ح د ي ب ي ة وكان كل ما في المفاوضات يبص ا ل م ن ظ ر للفارس فارس مرعب ش خ ص ي ة م ر ع ب ة شعر الجم ا ل ن ز ل ة و ا ل ل ح ي ة و ا ل ق و ة والسلاح ده يهدى الرجل ده النبي جاء من اين جاء من اين برغم انه اسلم بعد بدر يعني لم يكن بدريا ولكن اسلم بعد هو اشترك في احد واشترك في الخمده يعني رضي الله تعالى ع ن ه ب يقولوا يا ابا ق ت ا ل ة و د ه من و ر ع ب يقولوا لما تحدث كان صاحب حديث ب يقولوا لما تحدث مثل اصحابك يعني ا ل ص ح ا ب ة كلهم راوا حديث ع ن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثك انت سمعت كل الى حديث تري ا ل أ ن ص ا ر يعني عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم لم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول صلى الله ل ي ه و س ل ق و ل من كذب علي فليشهد لجنبه مضجعا من النار وجعل رسول الله عليه وسلم يضع يده على الارض ويمسح بها يجعل لجنبه مضجعا من النار والنبي يمسح كده من كذب ع ل ي ا متعمدا فليشهد لجنبه مضجعا من النار يعني ايه اللي منعه يخشى ان يغلف لسانه ويحدث بما لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دل على ورع يعني هذا الرجل رضي الله تعالى عنه قدم م ع ا و ي ة ي و م من ا ل م د ي ن ة فما قابله ا ل أ ن ص ا ر فطبعا كم من راسي ا ل أ ن ص ا ر أ ب و قتاده ا ل أ ن ص ا ر ي ف ج ا ب ا ل م ع ا و ي ة يقول يا أ ب و ق ت ا د ة لم ا لم ت ل ق و ن كما ل ق ا ن الناس قال ليست عندنا نواضح ليست عندنا دواب معندناش ا ح ا ج ة نطلع ن ق ب ك عليها يعني الريس ئ جاي يطلع بره البلد كان ج ا ب ل ه م م س ا ف ة ب ع ي د ة اثنين ث ل ا ث ة كيلو بره البلد يعني معندناش ا نواضح ا وعندناش دواب ن ق ب ك ل ي ه قال واين نواضح الانصار قال عقرناها في البحث عن أ ب ي ك عندما أ ف ل ت من يوم ب د عقرناها في البحث عن أ ب ي ك و أ خ ذ ذ ل ك يوم ان ف ل ت من يوم ب د اللي هو احدى الطائفتين ف ا ل ط ا ئ ف ة دي فلتت فيدالو جواب ب خشن شديد وبيعجبو زي ما بيتجادو ناس قالو ابدا أ عندما واضح ن ا ي عقرناها ن ي ع يوم ا يعني كنا نبحث عن أ ب ي ك يوم ان ف ل ت في يومه في يوم ب د ت فيعني بيدلك ل انو كان انسان عنده ح ر ا ر ة ع ا ل ي ة وطبعا واحد بيكلمه كلام من كانه استاذ أو, أو, أو, أو, أو, او امير وهو راعي لا ا ق د ب ي ق و ل م ه انه دا صحابي ن ب ي صلى الله عليه وسلم مفارس يعني فارس النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت من اوقاته جاء ا له طيب يعني عاقبتم ا ل إ ب ل في البحث عني وعن أ ب ي قال نعم قال وقال لنا ستلقون بعدي اثره لا ن ص ا ر طبعا النبي يقول لا ن ص ا ر ستلقون بعدي اثره شوف خ ل بالكم معاويه الحليم الطويل ا ل ن ف س قال فماذا قال لكم تفعلوا قال لنا فاصبروا حتى ت ل ق و ن على الحوض قال أيضا فاصبروا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 وده فضل الجهل في سبيل الله ب يخلي الناس تتغني يعني ما شاف ياخد م ن ط ق ة ك س ر ة بخمسه عشر أ ل ف دينار يعني ث ر و ة بدرع واحد يشتري بيه يشتري غير بدرع واحد فكان يدي الناس المعسر ا ل م كان بيدي الفلوس واحد مزنوق في الفلوس يقول له خدك علي لحين ميسره ا يعني فكان يدي الناس رضي الله عنه فذهب يقاضي رجلا يوما بدين عليه ف أ و ل ما خبط وراح البيت فامراته بتقول د ه ما هو الشهير وليس موجود في البيت ا ل س ا ع ة مش موجود هنا في الوقت ما هو م ع ا ش فلوس ف ج ا م ابنه طلق قال أ ب ي في البيت و أ م ي تنكر ذلك ش و ك ر ل هاي الصغير ما ع ر ف ش الكد فزعل أ ب و ق ت ا د ة زعل يا فلان يا فلان اخذ يصيح أ خ ر ج فاني قد عرفتم ك ا ن ه أ ن ا عرفتم ش همشي من غيرك عرفتم ك ا ن ه فقال اعرابي المكسوف قال ما الذي جعلك تفعل ذلك قال إ ن ي معسر قال تحلف بالله أ ن ك معسر قال أ ق س م بالله أ ن ي معسر قال ف أ ب ش ر ف إ ن ي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك لغريمه أ و محى عنه كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إ ل ا ظل فقد عفوت عنك يعني ب يعمل مفهوم الحديث يعني مش بيسمع و ع ظ ز ي ن كده وحطوى ظهو هو ا ل أ و ل حلفه اقسم بالله إ ن ك معسر قال اقسم بالله إ ن ي معسر قال فقد سمعت أ ن ي ص ل ل م من وضع عن م د ي ن أ و م ه ى عنه فهو في ظل الله يوم لا ظل إ ل ا ظله وقد وضعك عن ك د ي ن خ ل ص وطبعا دل على سماحه وعلى أ ن ه م ينفذون كلام ن ب ي ه ع ه وسلم دا كلام للتنفيذ يعني يتعلم العلم للعمل مش يتعلم العلم ل ل ث ق ا ف ة زي عندنا كده ت ل ا ي ه بيتعب بعلم وبيحش علم أ م ا تنفيذه في الواقع لا شيء. عند مال والمال ده أغلى ما يملكه الإنسان وأحب شيء الإنسان يعني المال يعله ولد الإنسان ما يتناثل سامعني النبي شيء شيء يعني عند بعض ومع من عنه ده وأحب هو لقول وآله أحب ذلك فوائد ا ل ل غ ة أبو ق ت د ة اسم ه الحرث بن ربعي السلبي ل ف و ك ل م ة تعريس عرس ونزول القوم في السفر آ خ ر الليل ل ل إ س ت ر ا ح ة وطبعا ج و ا ب لو هنا محذوف وتقديره لكان أ س ه ل لنا وهي ش ر ط ي ة ف إ ن لم تكن ش ر ط ي ة فهي ا ل ت م ن ي لو نزلت ب أ ن ن ع ر ض فهي تمني من ا ل أ م ن ي ة الراحله التي هي المركب يقولك راحلته هي الركوب ا ل ت ا ع ي ه ك ل م ة الروح ودي ا ل ق ض ي ة اللي هنتكلم فيها إ ن شاء الله تعالى في الفوايد والروح تذكر وتؤنث ويقول يسالك ا عن الروح تذكر وتؤنث ا ل ر وهي ح تذكر وتؤنث و جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء و ا ل أ ش ي ا ء ا ل ر ض ي ة الدنيه ويبقى بعد ف ن ا ء البدن يعني البدن يفنى والروح لا تفنى والروح ليست لا ه ح ا ج ة إ ل ى البدن ولكن البدن في ح ا ج ة إ ل ى الروح وهي ليست من عنصر, من عنصر البدن أ ن الروح م ليست جنس البدن ومن عنصره ويتم ذكرنا في كلام ابي خلابه أ ن الروح شيء لطيف لو خرج من الشيء الحي ينتن يعني السمك لو طلعت منه الروح بينتن الحيوانات بتنتن ا ل إ ن س ا ن لما تخرج روحه يبقى م د ة ينتن هكذا لنا شيء لطيف وهي ليس في ح ا ج ة ا ل ل ب د ن وهو ليس من عنصر البدن بل هو من عالم الملكوت فالروح من عالم الملكوت ن أ خ ذ الفوائد ا ل ع ل م ي ة ا ل ح د ي ث والفوائد ك ث ي ر ة ا ل ف ا ي د ة ا ل أ و ل ى فيه أ ه م ي ة قول إ ن شاء الله قبل العزم على العمل أ ه م ي ة قول إ ن شاء الله قبل العزم على العمل ف إ ن لم يقلها ا ل إ ن س ا ن وغفل عنها لم يدرك حاجته و ك ل م ة لم يدرك حاجته ليست لفظ أ ن ا والله لفظ محمد صلى الله عليه وسلم كما سناتي في حديث سليمان ا بن داود عليه وعلى ا ل س ل ا ه عليه وسلم وهذا في باب النكاح جاء م ر ة في البخاري وفي باب الجهاد جاء مرتين وخذ بالك يقول قال سليمان ا بن داود عليه وعلى ا ل س ل ا ه عليه وسلم لاطوفن ا ل ل ي ل ة بتسعين امرأة وفي رواية تسعين وتسعين وفي رواية امرأة امرأة ك ل ه م ينجبن ثالثا يقاتل في سبيل الله ك ل ه م ك ل م ة لاطوفن ا ل ل ي ل ة على تسعه سن ا م ر أ ة من اجل هذا البخاري جابوه في النكاح عشان تعرف عارضه هذا الامام يبقى لما تلاقيه في النكاح يقول ليه البخاري جابوه هنا يقول لاطوفن الليله على تسعه سن امراه يبقى ج ا ب ه في النكاح ينجبنا تيس عما تبعونا ف ا ر ث ا كلهم يقاتل في س ب ي ل ا ت يقول عشان كدا ج ا ب ا ل ب خ ا ر ي بابل ا ايه في باب الجهاد يبقى البخاري انتبه جدا لهذا الامام العظيم يبقى لما ت ك و ن في طرف الحديث في اي باب ل ا ب ا ب ف ب ي ل ي ه يبقى بيجوا م ر ة ه ن ا و م ر ة هنا و م ر ة هنا لان م ل ع ض اللي هو ملوش في الصنعه يقولك ل ل ه ده لما م البخاري بيكرر نفسه اه عمال يكرر اقولك انت ل ما انتش فاهم طريقه تصنيف الامام رحمه الله تعالى ف يدرك حاجته و ا ل أ م ث ل ة في هذا الحديث هو حديث سليمان بن داود فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود ه ذ ا كماليك و ل ط ف البخاري مرتين جاء لاطيفن ا ل ل ي ل ة على تسع وتسعين امراه كلهن ينجب فارسا يقاتل في سبيل ده و ل ع ل بعض مناسبات الزواج لما كان البعض ي ت ر ا ز ل علينا عشان تقول ك ل م ة فيها كنت بقول الحديث ده مخصوص أ ق و ل ليه ما تتزوج أ ن ت بتتجاوز ليه اقول لك الزواج س ت ر ة حيل س ت ر ة س ت ر ة ع ل ى ب ن ت ل و ن أ ي و ه ما يعني يبقى واحد من أ ه د ا ف الزواج أ ن ننجب جنود ينصرون ا ل إ س ل ا م مقاتلون في سبيل الله ولو هذه ا ل ن ي ة كانت في قلبك وفي صدرك و أ ن ت تتزوج ان شاء الله تعالى الله تعالى يحقق لك هذه ا ل أ م ن ي يحقق ة لك هذه ا ل أ م ن ي ة فقال له صاحبه مستشار يعني مستشار داود قل ان شاء الله فلم يقل فلم يوجد إ ل ا نصف إ ن س انسان إلا إ نصف ن والذي نفسي بيده اللي يقول صلى وقال س ل لو م إ ن شاء الله لك انا دارك ل ح ا جاتس ه و ل ك ل م ة جاتس يقول لك شغل ف ي الفوائد هذا ملخص ن محمد أ و ا ل ف ا ل قرات أ ن ا عندي يعني فروه ض خ م ة جدا لما غ ي ر ه ا يعني و ا ت ن س م ن س م ة في غير هذه ا ل ن س م ة لك انا دارك ليه كان عندك اساسا ف ي ا سبب عدم وجود تسعه فارس لم يقل سليمان ودماغه ا ل أ ن ب ي ا ء في ق ض ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسالوا عن الروح وطبعا اليهود المشكله ي ه و د ا ل ة ه ي ب ق ى منا نزل يهود يعرف الحق والعلم وخط ورده لا يعمل مفهوم مغضوب عليه مغضوب ع ل يعرف ه ي الحق تمام ا ل م ع ر ف ة ولكن لا يمشي في طريقه ولذلك س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة منذ سبعه عشر م ر ة رسميا بتلعن هؤلاء غير ا ل مغضوب عليهم من الضالين مغضوب عليهم وعارف ولا يفعل الثاني ضالون مش عارف و واحد ولا اثنين ولا ث ل ا ث ة يعني غلط الحساب ا ل ث ل ا ث ة ع ن د واحد والواحد ث ل ا ث ة ضال مش عارف شيء لا يدري شيء ف طبعا دول ضالين ولذلك ابن القيم يقول منا من هو شبه النصارى ومنا من هو شبه اليهود فربنا عافينه وعافيك من هذا ل ي الشبه يعني اذن لو قال إ ن ش ا ء ا ل ل ه كيف ترك الحاله نلف ربي ساله ع ن ا ل روح بروحنا ن س أ ل ه بقى سؤال يعني لو جاوب عليه خلي بالك في سؤال لو أ ن ت جبت عليه تبقى مخده ما يدي من عجيب الدنيا لو أ ن ت جاوبت السؤال ده يبقى أ ن ت غلطان لأن النوع ل من هذا ا سؤال ل لا يتجاوبش عليك وفيه واخد س لو م ا جاوبتش ع ي يبقى مخطئ ل أ ن هذا لازم ت ج ويسالونك ب ع ل ه ف ب ي أ ل و ر ح اليهود سؤال ل معضي و و س أ عن الروح الروح في ا ل إ س ر ا ء قال س أ خ ب ر ك م به غدا وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعلم والشيخ و ا ل أ س ت ا ذ ا ل أ و ل لا تتكلم إ ل ا بعلم معندوش ا علم فاقول بكر ه ق و لما ل يجيلي وحي يبا ليس عيبا عندك أ ن تؤجل سائلك الى يوم اخر حتى ي أ ت ي ك عيب يعني فعل ذلك من هو أ ع ظ م منك ومن أ ب ا ئ ك و م ن ه ومن أ ب ا ئ ك محمد صلى الله عليه وسلم قال س أ خ ب ر ك به غدا والله تعالى لا يحاذي احدا حتى ولا نبيه شوف النبي ده وقد قال في موسى ولتصنع على اه دا انا بربيك دي تربيه الله تعالى شوف ربنا ب ر ب ي ازاي وتربيه و س ن ة العقاب س ن ة ر ب ا ن ي ة لا بد منها غلط لازم ت ق خ ذ على و د ا ن لازم تتعب ف م ر خ م س ة عشر يوم خ مستشعر يوم عدو. وكلهم ها. ها. ها. بكرة عده وكلهم ب ي س ل و ن ه ه ب ك ر ة عده و ب ع د عده هم فالناس ا س و ا به ا م ظ ن بعد خمس عشر درون ج ا ء م الفرد وجاء جبريل بالسؤال و ي س أ ل و ن ك عن الروح قل الروح من أ م ر ربي و م و ت ي ت م يا يهود و م و ت ي ت م كل اللي عندكم من العلم إ ل ا قليل يعني ا ل ر د كان صفع لوجوه هؤلاء ا ل كلام مش لك انت كمسلم وما اوتيت من العلم أ ي ايها السؤال من العلم إ ل ا قليلا وخذ بقى ا ل ه ا ل ت أ م ي ن ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك ايه غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت يبقى لو تخلفت المشيئه يتخلف العمل يتخلف ا ل ي ه العمل هذه و ا ح د ة في الحديث اللي م ع ن ا من يؤخذنا بلال قال انا ما تقول إ ن شاء الله لا فاتته فاتته عاده المسائل و ا ل إ ن س ا ن دائما يعني, يعني مع الذكر يذكر دائما يحاول يعني يغطي مسائله بالعلم الصحيح ويقف عند هذه ا ل م س أ ل ة كل شيء تغطي ا ل م ش ي ئ ة ما قال بلال ان شاء الله انا و ق ف ت خلاص ففاتت ا ل م س أ ل ة وكل م س أ ل ة بهذه الكثير بتفوت يبقى ا ذ ض ا الكلام د ه حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولنا شيئا مثال عليك ا و ل س ل ي م ا ن وحدث لبلال معنا هو واخذ ذلك وكذلك في ياجوج وماجود عارفين ق ص ة ياجوج وماجود اللي هم كلهم بياكلوا السد الا ع م ل و ذو ق ر ن بياكلوا بينحيطوا يا ويلك بقى لو ا ص ط د و ك شو بينحت السد اللي هو اللي ع ع ا ل ل و ذو القرنيه و ط ب ع لما تقرا في تفسير صوت الكهف ا ل ل ع ي ع ا ل ل ازاي ده صارب عليه الرصاص مع كائنات النحاس ط ب ق ة من قش ط ب ق ة من النحاس و ط ب ق ة من رصاص, رصاص بيصبو خوخ ده تماست لو ضربت ب ه قنابل ن و ي ة العالم كله انه مستحيل وساوى بين الصدفين والصدفين اللي هما ايه و م ن ا ل جبلين بس ده لكانوا جبالين زي جبالنا كانوا طلعوا ع ب د و ما عندنا م ت س ل ق الجبال ولكن شوف تعبير ربك سبحانه وتعالى حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين يعني جبل من صدف ناعم جدا يعني ما يقدرش انسان يطلع هيجي كل ما يطلع ينزل و إ ل ا ما كانش ب ج ى فيه م ش ك ل ة في عمل سد ولا إ ي ه لذلك أ ن ت بتركز معايا مع ايات الكتاب كل لفظه بتركز عليها ومعناها وبتركز على كلام النفس لما كل لفظه ايض م ا تاخذ ا ل م س ا ل ة ب ا ل ض ب و بالخلبه ة و ب لا لا حتى يبقى انا الصدفين جبلين ولكن من صدف الصدف تعرف تنزل ه ليس عليه وتطلعوا ت هذا مستعد لما والذلك يعمل سد يبقى ف ي ن ل للمساله مش ه ي فكل يوم بياكلوا في السد بيعني أبوا لحد ما يتعبوا ويبهدلوا نفسهم طول اليوم من أ و ل ما تطلع الشمس لحد هروب الشمس يتفضل جوزي كده حتى قدمتري كده مثلا و ل ا نصيبيت يقولك ب ك ر ة نكمل يعني فضل ش و ي ة صغارين س ر ح ة ب س ي ط ة س ر ح ة ص غ ي ر ة ق ر ي ب ة يعني نقوم الفجر ا ونخلص ا ل س ر ح ة دي وخلاص لكن ما ج ا ل و ش ان شاء الله ب ك ر ة هنعملها يجوا تاني يوم المصابه تسد كما هو كما هو مكانك رايح محلك سر يتعمل السد ت ي ن شوف تخيل من يوم ذو القرن لحد ا ل ن ه ا ر د ة ه م ب ي أ ك ل و ا في السد كل يوم وكل يوم السد ربنا بيرجعوا كمكان م ر ة ث ا ن ي ة واخذالك حتى بقى إ ذ ا فتحت ياجوج و م أ ج و ج وهم كل ح د ا ب ن ي ه ينسلون يجوا ي ف ض ل المتر د ه ولا شويه دول يلهم ربنا واحد منهم كفار يقول إ ن شاء الله بكرا نكمل والامن القدر لله تعالى وطبعا من الفوائد ان لا يقع في ملك الله ما لا يريد ا ل إ ي م ا ن بالقدر ل أ ن ب ر غ م اننا رتبنا واحد لصلاه الفجر رتبنا واحد يصحينا اللي هو بلاد ومع ذلك ما صلناش يبقى لا بد ايه ض ر د على التامين الذين ل ا ي ؤ و ن بالقدر لا بد أ ن ه م بقدر ي تعالى لا يقع في ملك الله ما لا يريد ه مهما أ ن ت تريد والله يريد والله يفعل ما يريد واخذ ذلك ه ي ل ق ي ا ل ك ل م ة على واحد منهم يقول لك ب ك ر ة ان شاء الله يكمله يجي ب ك ر ة يلاقوا السد ك م ا ه ايه زي ما المتر ولا نص متر الفاضل حتى اذا ف ت ح ة ي ب ق ى ي أ ك ل و ا البيض ويكملوه ويسيحوا في ا ل أ ر ض ينطرقوا في ا ل أ ر ض ي أ ك ل و ن ا ل أ خ ض ر واليابس ولذلك ربنا بيقول لعيسى ب ن مريم ح ر س بعباده الطوب ه ر ز بعبادي في الطور ف إ ن ي سابعث عبادا لا يدان ل أ ح د بهم ادخل جوه جبل الطور وطبعا جوه جبل الطور بعد شرح طويل ما هو ع ل ا ق ة عيسى بجبل الطور و ع ل ا ق ة الفقه ا ل ن ا ج ي ة بجبل الطور و ع ل ا ق ة جبل الطور بنزول عيسى ع ل ي ه السلام وبخرج و المهدي وحرب يهود طبعا ده موضوع ذي الشجون يعني ياخذ أ س ا ب ي ع ط و ي ل ة في الكلام ولكن بس يعني بدي س ب إ ش ا ر ا ت ولا ن ا ش ي طبعا د ل وقت بقى عندما ايه عندما نوصل لجبل الطور إ ن شاء الله تعالى ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يستفاد منه ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة إ ل ى أ ن طلعت الشمس وارتفعت كان بشعب ث ا ا ب ل غ الشغل بقضايا حوايجهم لا لخروج الشمس وقت الكراهه الكلام اللي قلته في الاول صلاته عندما ارتفع بسبب قضايا حوايجهم لا لخروج الشمس وقت الكراهه كما يقول الاحناف يقول أ ن م ا اخرها لوقت ا ل ك ر ا ه ه وهذا باطل طبعا ف ا ي د ة ا ل ث ا ل ث ة دور الامام في م ر ا ع ا ة المصالح ا ل د ي ن ي ة و ا ل د ن ي و ي ة لرعيته ا م س أ ل ة م ه م ة ليس سهلا ان تكون امام المسلمين ليس سهلا برضو ليس سهلا ان تكون امام مسجد ترفعني امام مسجد دا كلمه كبيره اخواننا امه ا ل م س ج د لا أ د ر ي كيف يحاسبون عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة هاتحسبوا ازاي ترفعني إ م ا م يعني إ م ا م يعني معنى ك ل م ة إ م ا م يعني يقوم على ش أ ن المكان ا ل ل هو فيه دينا ودنيا كل ا ل م ص ا ر ح ا ل د ن ي ا والدنيويه يقوم يعني عليها هذا ا ل إ م ا م ولكن هي م س ؤ و ل ي ة ف طبعا ا ل م س ا ل ة واضحت ك ل م ة ا ل م ش ي ئ يعني داركا ل ل ح ا ج ة كما تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر يرد ب ي ق و ل ل طبعا ا ل م س ا ل ة ليست بياض الشمس وخروجها ف وقت ا ل ك ر ا ه ة ولكن ا لانشغالهم بالوضوء هكذا هي ا ل ف ا ي د ة ا ل ف ا ي د ة ا ل ت ا ل ت ة دور ا ل إ م ا م في م ر ا ع ا ة المصالح الدنيا و ا ل د ن ي و ي ة لرعيته ا لان ا ل ر ع ي ة أ م ا ن ة في عنق الراعي و مسؤول عنها حافظ أ عن م ضيع و ا ل أ م ا ن ة د ي ن ي ة و د ن ي و ي ة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينصح في أ ي م س ا ل ة ما ترك م س ا ل ة إ ل ا ونصح وقال مرتين وروى الحديث صحابيين جليلين الدين ا ل ن ص ي ح ة الصحابي ا ل أ و ل جرير بن عبد الله البجلي والصحابي الثاني تميم الايه يعني في البخاري مرتين عن الدين ث ع او في البخاري الصحابيين الدين في الدنيا لا بد أ ن تنصح وهذا واجب ا ل أ ئ م ة الرابع في الفوائد فيه الاكتفاء في ا ل أ م و ر ا ل ه ا م ة بالرجل الواحد ودي عملقه س ي ا س ة ا ل إ س ل ا م ع س ا س ة ا ل إ س ل ا م ع م ا ل ق ة ف إ ن ا ل أ م ر الهام لو أ ر س ل ت فيها رجلين لاختلفا ولو اختلفا لدل عليهما فضاع وقتل لكن واحد بس و ا ل م س ا ل ة دي م س ا ل ة مهمه جدا قل إ ي ن نراعبكم ب إ ي ه ب و ا ح د ة أ ن تقوموا ل ه م ت ن ا وفراد فكريم ق ص ة عبدالله بن انيس مع سفيان الهذلي وده كان جيش ل و ح د بل رجل بيجمع لي في وادي ع ر م ة ف ذ ه ب إ ل ي ه وفض جيشه وده واحد ا ث ن ي ن من ي أ ت ي ن ي بخبر القوم خ ذ ي ا بن ا ل ي م ا م و ك ل م ة من ي أ ت ي ن ي بخبر القوم دي جاءت مرتين ينتبه وعندنا في ساهي ا ل ب ك ر الذاب في باب الجهاد الاولى ل ح ث ي ف ة بن اليمان مع و ث ا ن ي ة قريش من ي أ ت ي ن ي بخبر القوم أ ب و سفيان هو حزب لهم قريش ومن ياتيني بخبر القوم اليهود لما خانوا و غ ض ر و ا وحالفوا قريش فكانوا مؤمنين ا ل م د ي ن ة من ناحيه اخرى فاراد نبيله رجل ثالث ش ا ه جريء قوي أ ن ي أ ت ي بخبر القوم يعني يخترق صفوف القتال و ا ل أ ع د ا ء ويذهب الزبري بن العوام أ ر س ل و ا إ ل ى ق ر ي ص ة لما كانت وغشت في غ س ل ا ل أ ح ز ا ب فذهب إ ل ي ه م بجوابه وحده فرجع النبي صلى الله عليه وسلم و ق و ل ع م د ه اناس ج م ا ع ة قاعدين يقولوا دخانوا وغشوا وغدوا قال عضل و ا ل ق ا ر خائلتين ففهم ا ان ل ب ي ف ر ص لما ن ه م ك اتخان فالاكتفاء بالرجل الواحد ك م ا ا ك ت ف ى ب ا ل ب ب ل ا د من ه ا و ف الحياه بلاء و د ه بيد مفهوم أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ب أ ن طبعا العمل بخبر لإيه إ ل ا ح د بخبر الواحد الخامس في الفوائد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من ا لا ي يشوف الفجر ا ل ل ي ي د ه من يرقب لنا الفجر إ ل ا م يصلوش الفجر ولا مؤذن الفجر ل و ابرى بتوقيته ومنين يشوف اتجاه السحاب واتجاه الضوء فوضع الشيء ا ل إ ن س ا ن في موضعه و ل ي مناسب في المكان المناسب يبقى لها شوفنا الوقت هو مين الفجر هو ب ل ا ه لان بلال هو الذي ي ؤ ذ ن لادم ا ل أ و ل ولا الثاني ما من يؤدن الثاني تمام إ ن بالليل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ا ب ن أ م ا ب ن أ م معه الثالث الفوائد فيه قبول العذر ممن ن يعتذر بامر س ا ئ ر ومعقول وهو من س ا ع ة ا ل أ خ ل ا ق وكمالها ونبل الطبع وكرم ا ل س ج ا ي ة يعني القبول العذر من باب من س ع ة ا ل أ خ ل ا ق وكمالها ونبل الطبع وكرم السجاير لا يقبل الاعتذار س ا ئ غ المقبول إ ل ا إ ن س ا ن نبيل يعني صاحب نوبل انسان بيعتذر ايش و النبي صلى الله عليه و سلم قابل اعتذار المخلفون الثلاثه الثامنين واحد اللي قابل ع ذ ر ه م اعتذروا فقابل ع ذ ر ه م وصير سراياهم ع الى الله تعالى هكذا يعني فهذا طبعا نبل منه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم هكذا يعني السابع الفيده س ا ا ب ع ل ا السابعه فيه الرد على منكره القدر وانه لا يقع شيء في ملك الله تعالى إ ل ا ب إ ذ ن ه لا يقع في ملك الله تعالى إ ل ا ما أ ر ا د سبحانه وتعالى、يعني. وطبعا ً ا ل م س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم رتب للفجر ارادوا جاء عادوا للفجر ومع ذلك ق د ر الله تعالى أ ل ا يصلوا الفجر وطبعا ً هذه الاحداث التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليم لمن بعده يعني لو لم تسرت ا ل م خ ز و م ي ة كنا كيف نطبق حد السرقه ق ت بقت م ش ك ل ة لو لم يزن ماعز و ا ل غ ر م د ي ة كيف كنا سنطبق حد الرد ولكن هذه ا ل ا و س ا ق التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب تكمله الهدي بالبيان العملي ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة أ ج ا ل من أ ن يفعلوا ذلك ولكن الله تعالى أ ر ا د أ ن يطبق هذا التشريع تطبيق عملي أ م ا م الجميع نرجم كيف نضرب كيف نقطع يد كيف هكذا حد الهرابه كيف و ط ب ق كيف وكيف كل ما ت م ع ت في هذا العصر في باب الحدود لم يقل ل أ خ ط ا ء ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم نعم هم بشر ي خ ط ي و ر ولكن اراد الله تعالى أ ن يضرب المثل كما ضرب المثل بالقول الصحيح السليم يضرب المثل بهذه ا ل أ ف ع ا ل وكيف العمل مع هذه ا ل أ ف ع ا ل ولا ت ض ي ح بيان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ف ا ي د ة ا ل ث ا م ن ة في خروج ا ل إ ي م ا ن بنفسه في الغزوات و ا ل س ر ا ي ا ل أ ن ه ق د و ة ومحل نظر ا ل ر ع ي النبي صلى الله عليه وسلم كان ب يخرج معه ا ل ج ل ولذلك أ ق و ل لك يا عائشه ما هي ا ل غ الغزوة ز و ة التي خ ر ج ف ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم والسرية لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وما س ل و ل لم س ر يخرج ي ي ة ف هي ا ا ل ن ب صلى ا ل ل عليه ه و س المسائل التاسع ل الفواد م واضح في ف ه فيه ا ل آ ذ ا ن ل ل ف ا ئ ت ة والحديث نص فيه نزاع طويل لما ت ق ر أ ا ل م س ا ل ة في الكتب فيها نزاع طويل أ ص ح ا ب المذاهب كل واحد ياخذ ف ب ر أ ي ولكن الحديث إيه؟, الحديث ايه نص في النزاع يعني يوقف كل نزاع م ا كذا ا ل ف ا ئ د ة ا ل ع ش ر ة فيه م ش ر و ع ي ة ا ل ج م ا ع ة في الفوائد مشروعيه ا ل ج م ا ع ة في الفوات ي ع ن ي ل و فاتت ص ل ا ة ممكن نصليها ج م ا ع ة هذا جائز حادي عشر في جواز ت أ خ ي ر الفائته وقت الانتباه انت فاتت منك ص ل ا ة وانت نايم و ا ن ت ب ه صحيت منه جواز أ ن أ ؤ خ ر هذه ا ل ص ل ا ة لا اصليها في وقت الانتباه يعني س ا ع ة ما انا صحيح وطبعا الحديث دليل على ذلك طيب الرد هنا ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم منعنا عن صلاتنا او ن ا س ي ه ا فكفرتها ا ل ص ا ل ح ي ن ايه حين يذكرها حين يذكرها يعني اول ما يفتخر ي ق و م يصلي على طول ولكن الحديث ده فيه دليل على ان ليس ب ا ل ض ر و ر ة وقت الانتباه ان نصلي ل ف ا ئ د وده واضح ا ل ت أ خ ي ر باين واضح ب ي ن عملي جدا وهذا يقول ك س ع ة الاسلام الاسلام دين عجيب وكما سنذكر في ب ق ي ة الفوائد دين رائع جدا عجيب اخر ا ل ف ي ت ه حتى يتوضا الناس ثم نصلي ا ل س ن ة ونقيم ونصلي ا ل ف ي ت ه يبقى ليس س ا ع ة الانتباه ب ا ل ض ر و ر ة ان نصلي ا ل ف ي ت ه والحديث و ن ص س م في ه ذ ا ا ل ا واضح وباين في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي عشر فيه خبر قبول الواحد خبر قبول الواحد يعني لو بلال قال صلوا يبقى هنصلي لان المؤدن ماله مهتم إ ذ ا يبدن المغرب أ ن ا هفضل يا ويلك ب ذ ا لو كان الشمس لسا ما نزلتش يبقى ح س ا ب عليك أ ن ت مش على ي قلب ف أ ن ت مؤتمن ا ل م ؤ د ن مؤتمن لذلك لا يجوز أ ن يؤذن ليه ل دخل الوقت بعمق دخل الوقت بعمق هكذا يعني الثالثه ع ش ر فيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أ ح ي ا ن ا كنومنا كان بينام زينه الله هو بينام غيرنا ولا ايه ا ل ن ب كان بينام غيرنا、نعم. تنام ايه ايوه يعني ما هوش زينا تنام عينه ولا ينام ايه طب ده الكلام ده كلام مين افكرك كلام الملك فتح الله ع ل ي ك يوم قضيت لبيد بن الاعصب ون سحر لما نذل جبريل وميكائيل عشان ي ع ل ج و ه يقولوا ما للرجل قالوا م ق ب و قال من طبه قال ابيد بن ا ل أ ع ز م قال ع ل ا م ة قال على مشط ومشاط الشعر اللي ب ي ط ل ع ح ق المشط دخل بالك منه ده يتعمل ا عليه م ش ا م و ي ل ك ب ي ر ة يعني على مشط ومشاط فيقولوا صح يا م ي ح ز ن قال يا نتنام عينه ولا ن م ق ل ده, ده ه ا ذ ش ا ت ا ل م ل ك صلى الله عليه وسلم لكن في هذه المره ما امكنه منه نام على طول وهذه مرات ن ا د ر ة في حياه ت صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ ينام كنومنا كان في هذا ا ل ح ي ث على سبيل المدور ي ع ن ا ل ر ا ب ع ة عشره كان أ م ر ه ل أ ص ح ا ب ه ان أ يخرجوا من هذا الوادي وقال إ ن فيه شيطان فكره ا ل ص ل ا ة فيه ل أ ن ه السبب في عدم استيقاظهم كما قال في حديث آ خ ر ذلك راجل بالا الشيطان في ايه في اذن ف يبقى الشيطان هو اللي ب ت ج ن لدماغ الانسان المكان ده فيه الشيطان هذا ا ل ه د و هذا السبب في ان الناس لا يستيقظون ما استيقظوا في هذه ا ل ص ل ا ة ا ل خ ا م س ا ل عشره يؤخذ منه ان اماكن ا ل غ ف ل ة و ا ل م ع ص ي ة وعدم ا ل ص ل ا ة فيها والمكوث فيها اماكن ا ل غ ف ل ة و ا ل م ع ص ي ة لا يجوز الصلاه فيها والمكوث فيها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مبارك الابل نهى عن الصلاه في مبارك الابل لان الابل على خلق الشياطين فنهى عن الصلاه في مبارك الابل ونهى عن الصلاه في ارض بابل وفي حجر, في أرض بابل وفي حجر ايه ثمود ونهى عن م و ض و ء بمائها ايضا لما أ م ر ه م بالدوابع ع ا ل د ق ي ق ة الذي عجنوه بانها طبعا ل أ ن فيها شياطين وفيها يعني مكان الذين مثل بهم وعذبهم الله تعالى هكذا يعني السادس عشر فيه أ ن النوم هو الموته الصغرى أ ن النوم هو الموته الصغرى لقوله صلى الله عليه وسلم إ ن الله قبض أ ر و ا ح ك م حين شاء وردها حين إيه شاء فدل على أ ن النائم تقبض روحه وهذا مطابق لقول الله تعالى الله يتوفى ا ل أ ن ف س ح ي ن إيه موتها والتي لم تمت في منامها هكذا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى د ه ا ي ه عادي م ة بتقول إ ي ه ا ل آ ي ة دي معنى ا ل آ ي ة ايه يفسرها ابن عباس حتى ل ا ن م ت ح ن الناس يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إ ن أ ر و ا ح المؤمن إ ذ ا نامت تنطلق في العوالم ا ل أ خ ر ى فتلتقي ب أ ر و ا ح ا ل أ م و ا ت تقول شفت فلان الميت و... ل أ ن طبعا الجسم ع ب ا ر ة عن قبر للروح وخلي بالك ا ل م س ل ح ن ت ك ل م فيها ل ت ف ص ي ل ولكن يقبض ع ل ي ه يقبض ع ن ي ي عليه و ع ض عليه الكلام اللي هنقوله دلوقت لذا هيفتحلك مجالات و أ ب و ا ب أ خ ر ى في العلم ه ا ئ ل ة جدا تمام ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ما هو ا ل إ ن س ا ن الذي و ح ي ربك الى ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي خالق بشرا من ط ي ف إ ذ ا ايه ف إ ذ ا سويته و ن ف ق ت فيه من روحي فقعوا له الله يبقى ا ل إ ن س ا ن مكون من ثلاث ة عناصر طين ونفس وروح يبقى انت عباره عن طين ونفس وروح ف إ ذ ا سويته يعني النفس لبست للجث والروح لن تنفخ في ا ل إ ن س ا ن إ ل ا بعد أ ن تدخل النفس في الجث ونفخت وهم الروح والروح شيء مقدس نسبه الله تعالى له ونحن نقول عليه السر الالهي ولذلك إنت لما بتموت لما يعني الموت الصغرى ده مش موت نهائيا معك الجسم الطيني ومعك النفس ولكن الروح هي اللي ترك خبض الله روحك وصعدت الى العوالم الاخرى ل أ ن الروح ليست من, ليست من جوهر الجسد شيء نفيس جدا ً ورائع جدا ً وهائل جدا ً راضي ل أ ب ه الرقي ليس من معدنك و ل ذ ا ك انت على لبنان بتطلع الروح تمشي في العوالم ا ل أ خ ر ى تلتقي ب ا ل أ م و ا ت ف ي ب ا ن ت عباره عن طين ونفس وروح الشرير فيك النفس اعدى ع د ا ء الانسان نفسه التي بين إ ي ه جنبيه دي اللي بتامر بالشر وبتدل عليه ودي اللي بتوسوسلك و ب ل ض ي ع ك لكن الروح المستوى النفخه ا ل إ ل ه ي ة ا ل ر ا ئ ع ة ا ل ع ا ل ي ة جدا يبقى ابن عباس بيقول لما ل ا ن ف س لما أ ن ت بتموت الموت الصغرى ولكن ل ك اتصل ا بالجسد ل أ ن النفس م و ج و د ة فيك والنفس لشيء حيوان و ل د ي ك أ س أ ل ك هل ا ل د و ا ب والحشرات فيها روح المهم تجاوب بالزكاه اللي انا قلت لا فيها نفس م الروح فيهاش روح خ ا ص ة ب ا ل إ ن س ا ن خ ا ص ة ب ا ل إ ن س ا ن وليت اسجد الملائكه له فسجد الملائكه كلهم اجمعوا الا ابليس دفعوا ا ل ب ق ا ر يبقى الدوام والحشرات والهوام فيها نفس نفس واذا قصران في كل كبد ا ر ط ب ة ص د ق ة يعني نفس هيا يعني أ م ا الروح جوها ي خ ت ل ف عن هذا الجو يبقى انت نايم إ ي ه اللي معك حاجتين الجزء الطيني والنفس ولذلك لو واحد بيكلمك ت بجسمك الجزء الحرس للعضو الحرس عليك الوحيد هو الويب الود ن تعمل وانت نايم وتعمل وانت صاحي ده اللي عليه الدرك وعليه الحراسه ان في ذلك الايات اللي ا لقوم ي س م ع و ن ده يسمعون اللي هو السمع الدائم ده لما يقول الكلام ده آ ي ة الليل يبقى السمع مفتوح على طول ولكن في النهار ان في ذلك ا ل ا ي ا لقوم يبصروا ل أ ن الحارس عليك هو البسط العين في النهار هي الحرس على ا ل إ ن س ا ن ولكن في ح ا ل ة النوم الحرس على ا ل إ ن س ا ن هو الوجه ولكن هتترجوم يا فنان بتجوم بتسمع ولا لا ولا منتش ج ي م ولا ميت بتجوم يبقى ده ا ل ج ز ء الوحيد اللي صاحب ف ي اللي يشتغل ولكن بيشتغل بربع ق و ة أ و بنصف قوه ة أو ك د يعني مش سمع شديد يعني يعني سمع م خ ف ض يعني تمام فلما انت بتسخط تجي روحك بترجع لك فيستبقل لها ارواح الاموات عنده ويرسل ايه الاخرى اللي هي ليست م ي ت ة ولم ي ح ت ي حينها الى ا ج ا ن ي ه مسمى ده معنى ايه الزمر ده معنى الى ايه عشان منفسرها غلط يعني الله يتوفى الانفس حين موتها ما القيام موتها الكلام مكرر ولا حين ويتوفى ايه مكرر فرجال القران رحوا فين الله يتوفى ا ل أ ن ف س حين موتهم الله اكبر هو, هو الكلام جيه مرتين ولا إ ي ه كالبالك انتبه دا الكتاب الله اعجاز ا ل إ ن س والجن والعرب والعجم وما ز ن ا بنتحدى بيه كل البشر يقولك ل توفى فلان أ ي استوفى ا ج ر ه ما عادش له ح ا ج ة عندنا د ه معنى كلمه وفاه يعني إ ي ه استوفى يتوفى ا ل أ ن ف س يعني خ د كل اللي ل ه وفيت اوقاتها حين موتها الموت المعروف اللي ن ت ع ا ر ف ه يبقى ك ل م ة ا ل و ف ا ء مش المعنى اللي انت في دماغك اللي انت بتفكر فيه فلان توفى يعني ايه استوفى استوفى ايه اجله متقولش ا بقيه لحياتك يعني انا بقيه لما فضتش منه حاجه ة وذا ما من فتش ذ ا اخد اللي واخر بالك الله توفى لانفس توفى توفى نوتيها يعني حين كل له الكرار الكرار. و... لا ف ي ش تكرار في القران فيش إ ط ا إذا نعرفين ويوجد ل لغة ف البلاغة الإطناق كلمة تكرار يعني اللفظه ا ما له لديش اطنان خلاص خلاص ح لما فيمسك التي قضى عليها الموت اللي ماتت من زمان الأخرى هي ويرثي هي من في فأسماء يرجحها、تاني. الى اجل ايه مسمى ده معنى هذه ا ل ا ي ة فدلت ا ل ا ي ة والحديث على ان النوم ايه م و ت م و ت انكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون يبقى الانسان له حالتين في اليوم بيموت م ر ة وبيحيا ايه م ر ة يبقى ده التدريب عملي للموتى ليه الكبرى الجمال اللي بينكول المدن ب ت ن ك ي ه ليه ما انتهوا هل انت انتبهت وانت بتنم انت شفت الوقت ي ط ل ع منك تبدو ت ي ق ع د ب ت ف ج ر و عمال بتنعوا ا زي ما ا ل ص ح ا ب ة كانوا بين عروسه هم عالجمال ل ى وما صبروش قالوا يعرس بينا نايمنا شوي عاودين ينام نايمنا شوي لان طبعا مش قادرين يوصلوا ل ل م س ا ل ة تمام فلان ا ل إ ن س ا ن لا يقاوم ا ن ه م ا ط ل ق النوم لا ي ق و م يبقى لا يشترط لا يلحث على ان النوم هو الموتى ل س و يبقى أ ن تموت ب ت كل يوم وتحيا ب كل يوم تقول الله الكلام ده اجيبهم مين ما لما و أنت بقى ع ن من أهل الحديث تصحى من النوم وعارف أ ذ ك ا ر الصحوان ب تقول إ ي ه أ ن ت صحي من النوم الحمد لله الذي أ ح ي ا ن ا بعد أ ن إ ي ه واليه النشور الله ا ك ط فما أ ن ت بتقول كلمه ا ا يعني إ ذ ا كنت ميت فاحياك هذا من ذكر الموت يبقى إ ذ ا النوم هو الموتى ليه الموتى ا ل ص و ر طب ه و موتى الصوره ايه مش موتى كبرى ل أ ن الروح لها متعلق بالجسد اللي هي النفس التي داخل هذا الجسد في نفس جوه الجسد اللي هي جسم طيني ونفس وروح ففي ه متعلق مازال حي اللي هو النفس فده ن س ا ن حي ولذلك اللي بيقولك الجنين ل بيقولك ل ي ا يقول ك نعم نعم إ ج ه ا ض نقول ي ن ه لك لسه ما تنفخش فيه الروح يقوله اذا تنفخ فيه الروح ج ا بشر له حقوق ولكن هو قبل كده كان نفس نفس ح ي ة كان نفس ح ي ة قبل ذلك و إ ذ ا كان نفس ح ي ة يبقى لا يجوز إ ج ه ا ض البعض اللي هو بيرتب يقول ك المعلومه دي بيترتب على ث ق ه جديد لو قلنا ان النفس غير الروح نعم هي النفس وهنفصل الاب النفس غير الروح يبقى الجنين فيه نفس من اللي ج ا ل ك تنزله ده حي اسال أ م ه الا ا ل و ق ت ب يتحرج ك و الباطل يقولك أ ي ه يعني في ح ي ا ة في ح ي ا ة لكن ينفق في الروح بعد أ ر ب ع ة أ ش ه ر بعد أ ر ب ع ة أ ش ه ر ينفق في الروح بقى كده إ ن س ا ن عاقل راشد لحقوق ا ل إ ن س ا ن ل ل ب ش ر ي ة لان الروح فيها العقل والاضرار النفس مافيهاش عقل ولا اضرار انت ما عندكش عقل ولا اضرار يبقى النفس مافيهاش ايه عقل ولا اضرار يبقى العقل و ا ل ا ض ر ا بتاع م ي بتاع الروح العقل والاضرار ده للروح هكذا يعني انتبه جدا لاجل المسائل دي المسائل يعني مهمه واجبه يعني نتذكرها جيدا يعني والله تعالى أ ع ل م ا ل ح م د لله رب العالمين